بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزة الل مزة ويل لكله مزة الل لكل الذي جمع مالا وعددا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن مَا لَهُ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي, الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله المنقده نار يوم المنقده التي تبطل على الافئده التي تبطل على الافئده انها عليهم مقصده انها عليهم مقصده في عمد ممدده